بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا صاد كتاب ميم يكون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 وكم من ق ر ي ة أ ه ل ك ن ا ه ا فجاءها باسنا بياتا أ و هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءت موسوعه النابلسي ن ف للعلوم ن ن ق ص ع ي ب م ا ك ل ا غائبين و ا ل و ز ن ي ا م ي ه فمن ََْ ف َ ق ُ ل ت ْ موازينه َُُ ف َ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ هم ُُ المفلحون َُُِْْ وَمَنْ خَفْ فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يظلمون ولقد مكناكم في الارض م و ج و ع ه النابلسي ك م في للعلوم ق خلقناكم ثم ص ر ن ا ك ثم الاسلاميه ن م ل ئ ك قال م ف س ج د و الا إ إ ب ل ي س لم يكن من ا ل س ا ج د ي ن ق الا م منعك أ ل ا ت س ج د إذ أمرتك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 ملءوما مدحورا لمن تبعك منهم لام ل أ ن جهنم منكم أ ج م ع ي ن ويا ادم اسكن أ ن ت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئت ولا تقرب هذه الشجرة تقربا هذه فوسوس ت ك ن من الظالمين ا ف و لهما ل ش ي ط ا ن ليبدي لهما ما و ر ي عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربنا موسوعه ا النابلسي ش ج ر ة إلا ك للعلوم ن ا ن الاسلاميه خ ل د ي ن فدلاهما بغرور فلما ذاق ا ل ش ج ر ة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق ا ل ج ن ة وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا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 و ف ي ب ا ت م و ت و ن و منها ت خ ر ج ولباس ن يا التقوى منها ولباس التقوى منها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 ولقد ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن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 أ ت ق و ل و ن على الله ما لا تعلمون ك ل أ م ر ربي بالقسط و أ ق ي م وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما ب د أ ك م تعودون فريقا غ د ا وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين أ و ل ي ا ء من دون الله ويحفظ موسوعه النابلسي ي للعلوم ن د ك مسجد الاسلاميه ت ر ف و ا إنه لا يحب ا ل س ر ف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 ف إ ذ ا جاء أ ج ل ه م لا يستاخرون س ا ع ة ولا يستقدمون يا بني آ د م إ م ا ي أ ت ي ن ك م رسل منكم يقصون ص و ن عليكم آ ي ا ت ي فمن اتقى و أ ص ل ح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك بآياتنا عنها أصلوا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 حتى إذا اداركوا قالت أ خ ر ى ه م ل أ و ل ا ه م ربنا هؤلاء اضلونا قالت هم ربنا هؤلاء م و س و ع ذ ا ب ا ضعفا من ل ن ا ر ق ا ل ل ك ل ض ع ف و م ا ل ا ت ع ل م ا م ي ه قالوا ايها ك ا ن ل ك م ع ل ي ن امنوا اولئك الذين امنوا ا و ن إن الذين ك ذ ب و ا اولئك الذين امنوا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 وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آ م ن و ا وعملوا ا ل ص ل ا ت لا نكلف ن ف س ا إلا و ع ه ا ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة هم ف ي للعلوم الاسلاميه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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنه ة أص أ هذا النار ان النار أ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم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 وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه انسلام عليكم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 خلقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا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 ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون هل ينظرون إ ل ا تاويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا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 قال يا قوم ليس ف ي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات رب وأنصح ل ك من وأعلم م الله ما لا تعلمون اوعجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل مسلم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 اولم ينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء م ن ك ق م و س و ز ا د ك م في ا ل خ ل ق بسطة ن ا ب ل س ا ل ل ه ل ع ل ح و ن ق ا ل و ا أجئتنا ل ن ع ب د ا م ي ه ونذر ما كان يعبد آ ب ا ؤ ن ا ف أ ت ن ا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب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 ف أ ن ج ي ن ا ه والذين معه ب ر ح م ة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وما كانوا مؤمنين وإلى ث م و د أ خ ا ه م ص النابلسي ق للعلوم ا ل ك م من إ ل ه غ ي ر ه قد جاء م ه س و ع ه النابلسي ل للعلوم ا ت أ ل في أرض ا ل ل ه و ل ا ت م س و ه ا بسوء فيأخذكم ذ ع اذ ب أليم و ا ك ر إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الارض تدعون ت خ ذ و ن من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آ ل ا ء الله ولا تعثوا في ا ل أ ر ض مفسدين قال الملا الذي نستكبر ا و ا من قومه للذين استضعفوا لمن آ م ن منهم أ ت ع ل م و ن أ ن صالحا مرسل من ربه قالوا إِنَّا مُؤْمِنُونَ بِمَا أُرْسِلَ بِهِ قال الذين استكبروا انا بالذي آ م ن ت م به كافرون فعقروا النا قد وعتوا عن أ م ر ربهم وقالوا يا صالح ا ت ن ا بما تعدنا إ ن كنت من المرسلين فأخذت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 موسوعه ا ل ن س ا ء ب ل أنتم قوم م س ر ف و ن و م ا ك ا ن ج و ا ب ق و م ه إلا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 كيف كان عاقبة المفسدين وان و ا كان ط ا ئ ف ة منكم آ م ن و ا بالذي أ ر س ل ت به و ط ا ئ ف ق ا ل و م انما اصبروا الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملا الذين استكبروا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 و قد افترينا َََْْ على ََ الله َِّ كذبا ًَِ إ ِ ن ْ عدنا َُْ في ِ ملتكم َُِِّْ بعد ََْ إ ِ ذ ْ ن َ ج َّ ا ن َ الله َُّ منها َِْ وما ََ يكون َُُ لنا ََ أ َ ن نعود َ فيها َِ ان شاء الله ربنا َ وسع ربنا كل شيء علما ًْ على ََ الله َِّ توكلنا ََََّْ ربنا ََّ افتح َْْ بيننا َََْ وبين َََْ قومنا ََِْ بالحق َِِّْ وانت خير الفاتحين وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون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 عيباً الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أ ب ل غ ت ك م رسالات ربي ونصح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 ايها م يشعرون الاخوه ا ل ق ر ا ء لفتحنا ََََْ عليهم ََِْْ بركات ٍَََ من َِ السماء ََّ والارض َْ أ ِْ ولكن ََِْ كذبت َ ولقد كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا ناسرون موسوعه ا ل ن ا ب ل ا ي أ م مكر ن ا ل ل ه إ ل ا ا ل ق و م الاسلاميه خ ر و و ن أ د ا ل س م ن ء الله الحسنى أ ه ل ا لو ن ش ا ء أ ص الله ه بذنوبهم م ونطبع ع ى ق و ب م فهم ل ا ي س م ع و ن تلك القرآن ق ص ى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 ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال ان كنت جئت ب آ ي ة ف أ ت بها إن كنت من فألقى عصاه موسوعه ا ل ن ا هي ب ي ض ا ء ل ل ن ا ع ل و ق ا ل ا ل م ل أ م ن فرعون قوم إ ه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 قال القوا فلما القوا سحروا اعين و الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واوحينا إ ل ى موسى فإذا ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين و أ ل ق ي السحره ساجدين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 قال اقرا مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لاقطعن ايديكم و أ ر ج ل ك م من خلاف ثم لاصلبنكم أ ج م ع ي ن قالوا إ ن ا الى ربنا منقلبون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 وقال الملا من قوم فرعون أ ت ذ ر موسى وقومه ليفسدوا في ا ل أ ر ض ويذرك والهتك قال سنقدر و ل ن ه م ي ب ن و ن و ا ا ف م ي و ن س ا ا ف م ي و ن ن ي ن و ا ا ف م و ن من اجل و ن و ا ف ل م و ن و ل من اجل و ن و ا ل من اجل ا ي و ن و ا ا ل م ا ل و ل من اجل ا ي و ن و ا ا ف ض ا ل و ا ا ل من و ا ا ف ض و ا ا ن ا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 قال عسى ربكم أ ن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ولقد أ خ ذ ن ا آ ل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءوا الحسنة قالوا لنا هذه و إ ن تصبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه أ ل ا إ ن م ا طائرهم عند الله و ل ك ن ه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 و اما ان يكونوا ل مسلمين من اهل العلم ان ا يكونوا ا و ق م س ل م ي م قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشف عن ن الرجز ل ؤ موسوعه ن ن ا ل ن م ع ا ب إ س ر ا ئ ي للعلوم ف م ا كشفنا ا ل ر ج ا إ ل ى أ ج ا م ي ه ينكثون. فانتقمنا منهم فاغرقناهم ن ن منهم ت ق م ا ف أ في اليم ب أ ن ه م كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا عنها غافلين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 اسماء ا كان يصنع فرعون و ق و م ه و م ا كانوا ي ع ر ش و ن وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعقفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال إ ن ك م قوم تجهلون إ ن هؤلاء متبع ما هم فيه وباطل ما كانوا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 وفي ذ ل ك بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ل ي ل ة و أ ت م م ن ا ه ا بعشر ف ت م ميقات ربه أ ر ب ع ي ن ل ي ل ة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 للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت إ ل ي ك وانا اول المؤمنين قال يا موسى صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك و ك م من الشاكرين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 و إ ن يروا كل آ ي ه لا يؤمنوا بها و إ ن يروا سبيل الرشد لا يدرك يت...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 والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا ولقاء ا ل آ خ ر ة حبقت أ ع م ا ل ه م هل يجزون إ ل ا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعد ا انهم ي ك ن ح ا من ل ي ه م عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين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 ف ر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إ ل ى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعد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 ت ض ع ف و ن ي وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي ا ل أ ع د ا ء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك و أ ن ت أرحم ارحم ل ن إن الراحمين ذ اتخذوا ي سينالهم ن من العجل غضب ب ه م وذلة في ل م و نجزي النابلسي م ف ت ر ي و ن ل ع ل و م ا ل ا س ل ا م ن ب ع د ه ا وآمنوا, ثم تابوا من بعدها وآمنوا ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه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 قال رب لو شئت أ ه ل ك ت ه م من قبل و إ ي ا ي اتهلكنا بما فعل ا ل س م ا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 الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم و ا ل أ غ ل ا ل التي كانت عليهم فالذين آ م ن و ا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أ ن ز ل معه أ و ل ئ ك هم ر س و ل ا ل ل ه إ ل ي ي ك م م ج ع ا ا ل ذ ي ل ه م ل ك ا ل س م ا و و ا ا ت ل أ ر ض ل ا إ ل ه إ ل ا هو و يحيي ي م ي ت فآمنوا ا ب ل ل ه نبي ا ل أ م ي ا ل ذ ي يؤمن ب الله و ك ل م ا ت واتبعوه ه ل ع ل ك م ومن قوم م تهتدون و س ى أمة ي ه د و ن بالحق وبه يعبدون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 عصاك عشرة عينا الحجر فانبجست اثنتا منه قد علم كل أ ن ا س مشربه وظللنا عليهم الغمام و أ ن ز ل ن ا عليهم المن و ا ل س ل ا َ س ا قُلُوا م ِ ن ْ ط ََ ي ب ا ت ِ م َ الله رَزَقُنَاكُمْ وَمَا َ ظ َََ م ُ و ن ا َ كَانُوا ََ ك ِ ن ُْ أ ف س ُ م ْ ي َ ظ ْ ل ِ م ُ و ن ى قيل لهم اسكنوا هذه ا ل ق ر ي ة وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدا, وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطيئاتكم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 واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عمانه عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين واذ تاذن ربنا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 وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعض خلف ورثوا الكتاب ي أ خ ذ و ن عرض هذا ا ل أ د ن ى ويقولون سيغفر لنا و إ ن ياتهم عرض مثله ي أ خ ذ و ه ألم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 خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ رب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 واتل و عليهم نبا الذي اتيناه آ ي ا ت ن ا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 ذ ب و ا باياتنا و أ ن ف س ه م كانوا يظلمون من يهد ي الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن و ا ل إ ن س لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها و لا ه م أعين ل يبصرون بها ولهم آ ذ ا ن لا يسمعون بها أ و ل ئ ك ك ا ل أ ن ع ا م بل هم أ ض ل أ و ل ئ ك هم الغافلون ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا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 أ و ل م يتفكروا ما بصاحبهم من جنه إ ن ه إ الا نذير مبين اولم ينظروا في ملكوت ا ل س م السماوات و ا ل أ ر ض وما خلق الله من شيء و أ ن عسى ان يكون قد اقترب اجلهم ف ب أ ي حديث بعده يؤمنون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 ل ا ي ج ل ي ه ا لوقتها إ ل ا هو ثقلت في السماوات و ا ل أ ر ض لا ت أ ت ي ك م إ ل ا بغته ت س أ ل و ن ك ك أ ن ك حفي عنها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 كنت أعلم الغيب من الخير وما مسني السوء إ ن أ ن ا إ ل ا نذير وبشير لقوم يؤمنون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 و د ع و الله ربهما لئن آ ت ي ت ن ا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آ ت ا ه م ا صالحا جعلا له شركاء فيما فيشركون ت ع عما ا الله ل أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستحقون ط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 إن الذين تدعون م ن د و ن الله ع ب النابلسي د ا ل د ع ل و م ف ل ي س ت ج ي ب ل ا م ي ه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 اسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 وتراهم ينظرون إ ل ي ك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف عن الجاهلين وإما من الشيطان فاستغل وأعرض عن وأمر من ينزغنك نزغ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 من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى و ر ح م ة لقوم يؤمنون و وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ن القرآن قرأ ر له لعلكم ت م ح واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستك ربك ل ن ع ي ل ه ا د ت ه و ي س ب ح و ن ه وله يسجدون